طال عطى عطى عطى على العرش اما الت في الوجه الكريم واملت في الوجه الكريم يا يا من على العرش استواي يا كاشف الهم يا شافي الساجي امنت بك يا الهي ورقاماي واما واملت في الوجه الكريم واملت في الوجه يا عليم الحال داوي ما شكيت إليك يا من بأحوالي عالم يا عليم الحال داوي ما شكيت إليك يا من بأحوالي عالم يسرق يا الله يا من على العرش استوى يتشف الهم يا شاف السقيم أنا انتي بك يا إلهي وارتضاي واملت في الوجه الكريم حكمك واملت في الوجه الكريم في الوجه الكريم تامايت ولكتي وسلت بالاسم العظيم هل قيت روحي لبابك وردمايت ولكتي وسلت بالاسم العظيم القبي عبدك بقاسي ما قواي يا خافي يا اللطف لطفك يا رحيم يا خافي يا اللطف لطفك يا رحيم يلا وجه الكريم ظلمت نفسي في كم زل اللي جنايت والقلبي متمول والخاطر كليم ظلمت نفسي في كم زل اللي جنايت والقلبي متمول والخاطر كليم من حرج الذنب في صدري بكاي تحول النار في صدري نسيم في صدري نسيم يا من على العرش استويت يا كاشف الهم يا شافي السقيم انا فيك يا الهي ومقامك ربنا سنئمل في الوجه الكريم واملت في الوجه الكريم أنا السر والاق في